شركه الهدى شركه دعويه بالأخسرين أعمالا ذات مضمون الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ورقابهم فحبطت أعماله فحبطت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وزنا 129. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حوالاً اللهم إنا نسألك الجنة <سؤال> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.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 واحد كَانَ كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مَعَ عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللهم <تصفيق> اهدنا قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.ملامح وخير <تصفيق> <تصفيق>